في كل زمال فترة من وصل بقايا من أهل العلم يبعون من الغل إلى الهدى ويحفظون منهم على الأدى يحفظون بسكاد الله الموتى ويتفكرون بقول أهل العنا فكن من قتيل لإذنك أحواله وكن من قائدهم أبهده فما أحسن أذرهم على الله. يا أقبها أذل ما في عليهم يصور ما انشاد الله تحويث الغالب وانتحال المسرين وجاؤول الظالمين وان جاءت امم امم ان ان توث في اداء به ولو جود نسونا تدعوش إلا قلولا. ثم غيّر تبادل فعلى حال النديه في قلوبهم مرض وزيت. فشراس النفوذ بثهم يصدون المتفاهمين ويستدلون به على ما قال فيه الباردة. وأرائهم الزائفة ترى من وتحريفا لإفاده وتعليل المر على نشائجهم ومذاهبهم ليذلوا ويذلوا وأنا أهل العلم حرات فيه المدينة وصل العلم والوحيم إلى أسئلتهم فأسمى بهم العمل والعلم فيعلمون أن القرآن كله من حلم الله وأنه كله حق المحتلوه ومتشاريه، فقد كان إخوة الأهل الله يجرؤون على الاعتراف بالذبائح. هذا أبو عبد الله يقول. هذا أبو هذا هذا أبو عبد الله يقول. هذا أبو عبد الله يقول. هذا وَمَا أَوْضَيْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَانًا إِنْ, إن تُنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ هذا فأنتم من عدد ونجر هذا جاء مجارك له يأذره هذا الكلام هذا يدل على ان له هوا، وكله اول كان يظن انه من اصحاد المنازل من اولا يتقيهم بانه ليس من اصحاد المنازل له يعني هوى يتبعنه خيار الغضاء <تصفيق> هو هذا هو هذا عدل وعلى المعجزة دوعة الآمين وعلى وعلى الجحفين سعيده وعلى الجحفين وعلى الجحفين دفع أيهجان سنواله في هذا مجلال باطل ومخالفة لعلماء السرد والخلق الجميع للعلماء الجميع على المعجزين أسألوا أهلا الذكرين és a legjobb, a سريط الدخاء لازم وفاقب وقية في أهل العيش هذا سمس لك الأخوان لكن الأخوة سحنون تهون مين الأخوة يضارد موجود شيطان، تبقى الأولى الرئيين كنت لا تأمنين هذا غسطان أعوذ هذا هذا غسطان أعوذ قال فانا انما a Ha a keresztül, <Szor> ha a házhozhoz, ha a keresztül <Szor> a házhozhoz, ha a keresztül a házhozhoz, a keresztül a a أَلَوْ أَنْ لَكُمْ إِسْرِيْنَتُمْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ أنا والله من الكلام الشائع تعبان تلاعبي أسرع لا تدوم لا على الله إلا توم حلو كل ما يقول كل ما يقول من الله والله فأنا دروه الطوامي تطرق حجمه وإذا الله ومن علوه الهجالة الله طرقه أعرف على مستقه لأنه أنت رسطه لا طرقه وراجه الله يطرق حاله الله لا hogy hát, azért a. Mmm. Hogy mi a hosszú? Hát a lányok. Hogy mi a? Aztán egy a számod? Hogy hallgatolnak? Hogy hallgatolnak? Hogy nem hallgatolnak? Hogy nem hallgatolnak? Hogy nem hallgatolnak? Hogy a hallgatolnak? Hogy nem hallgatolnak? Hogy nem hallgatolnak? Hogy nem hallgatolnak? Hogy تلك الخير أمة اخرجت للناس تأمرون بمعروف وكذهون عنهم كذلك تؤمنون لله ولو آمن أهل الجساد لكان خيرا لهم منهم المؤمنون ويأكرهم الفاسقان ويقول <تصفيق> لأن يارف الهدار بعضه أمه يتعجب لأن يريد خسر ويريد إخوانه بالجهر الواضح أن تعد في هل يأني احتفال الله هذا من يستفال الله كنسيق الله هل يأني احتفال الله أنا من يستفال بذكر هذا السلام أنه يصل بهذه الأساسي لسلام وَتَجَالَىٰ عَنِ الْآيَاتِ وَمَنْ تَسَبَّحَ لَنَكُونَ مُدْرِكِينَ إِنَّ الْأَجْرَ لِلَّذِينَ تَزَوَّدُوا مِنْ حَسَنَاتِهِمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَعَجَبُ لَهُمْ جَلِيَّاتُ آيَاتِهِ وَيَوْمَئِذٍ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ és a világban, ahol a legjobb házat vagy a legjobb állatot, a legjobb a legjobb anyát, a legjobb anya, a a legjobb anya, a a legjobb anya, a إثبات توصيف الرومية، فمن فلا أرويه فلا هو أثبات توصيف الرومية. ثلاثة كلمات معهم كلام سبع سنين لا يروي الآن يقولوا اعترف بذيه صدقونه ولم ينفعه، اعترف بذيه ولم ينفعه. لكن لنسبة لذلك هذه الجماعي نحتاج جديد إلى هذا النوع عين الشيط هذا السلام غير صحيح لو حد كل سراء جده تعتره منه حتى سراء كان يعتره منه قابل في وزيعه يريد أن يتدع إلى المهم يعني ما أدخل توحيد الرؤوفية أبدا ولا أبدا ولا أمثالهم من فواج وغيرهم ما أدخلهم في ال فكانوا ضد الإسلام وعباد الإسلام لا كلاما ما هو الفرق؟ يفهم يفهم يفهم يفهم يفهم يفهم يفهم يفهم هذا الطريق الذي ترى فيه الالم هو المأمول. لذلك أجمع خمسة رجال ليفوتوا، كما قلنا خالد الزراعة والجدي، ثبات الدعاء والصلاة والصلاة، وأئمتهما شاء تعالى أنهم تلاميذه، وأنه متبحر في دراسة وأن يكل قلبك من يغلبك في عينك او يغلب قلبك كيف يوصل قلبك الى مجد تضرب به كما لو كان تضرب بالصعراء لان يقول ان انا تنوي تقوم وابهى يقول يجب من الكارك لطلبه وعطم شد وعطمه في كل من هذا طلبه مع كما صد رده وعطم شريم من وهذا حد وقضاءه وهذا لسه قال من عنا الله تعالى المنج الإيمان بالطدر الرابط التعليم كما تجد بالطدر لطد كتعيد من تلكمبه كمن آل بالطدر صدق صدق إلى الإيمانه سلوضة قال قالs في ذلك يتحقق ملاعجي مقام إلهك ويعمال الكلاع وحاله وإله عين وعن كل مكتوب فق vulner وهده هما وكرن مصاعدا السنة الأقلسرات إله الله هما لا أulkركن في ذلك سوريا Tazzul wa al-nubuwwa idai sura tuhibbu fa idan ta'udduhu وأنه اللي يمتع إذن من وقف أهلا عنه فلا من قدره أهلا إذا فلعه وأنه أسحها الخلوذ وصولها وأطلعها وقال قامها ووصعها وأطلعها أوليها وممتكله وأطلع كل كل زوجها إنها، حكمها كلها، وجهها كلها، فضياء كلها، كلها إنسان. لو تكلم فلز، لو تكلم بزوجه أنا سأكون كذا. حكمها كلها، كلها كلها كلها كلها. لو تكلم جاره لو تكلم بزوجه أنا كل كل جاره، كل هو التفسير الذي الذي إليه يوسف في الحديث. أو جاره هو.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 Aja, a mi a mi, a mi Szeretek látni, hogy minden emberben van valami, ami a világban a legnagyobb. a világban a سحب جدا أه... فلا تستطيعوه ، كل في من بيني وجه الله نترك كلية томائشٌ ومنظره arrojolla deixar القي Somehow يقبل الحبيب لله الله خيرا genau ihr slavery الهتمار الإ evidenировать القيام التي هي هم هذا هو عهوぶ ciye LeCom وقتいうこと وقالسهم ليعلهم فعلى هذا أن لا تبتعدوا عنه، وأن لا تغفلوا عنه، فعلى هذا تكون تطوعاً لما في الاتجاه الآخر، ولهذا كان السعي من التقوى في التبرير، فلما أن الله تعالى تكلم، تكلم الله تعالى، تكلم الله تعالى، فلما تكلم الله تعالى، تكلم الله تعالى، فلما تكلم الله تعالى، تكلم الله تعالى، فلما ومن خالق المعنى كل هلط مع الانجر من هلطم هذا فقالوا لكموا الهلط وقالوا لكموا هذا الكلام هو تجميل لسرتيج الولوني لأنه إذا اعتقدت أن الله هو الضار الناس الموطي المانة المعد المجن عندهم يكونوا زجاجة يعني خارج ترحيد الهدوية وآمل بي وعشره بي واعتقد هذا هو ترحيد الهدوية اما كما من ابن سنان بن سي رحمه الله للإبارة يقول انه يلسى الى ترحيد الهدوية ترحيد الهدوية هو اول مريض ونبشوز من قلت الهدر ونبشوز من قلت اما ترحيد فلا يمثل آدم في الإسلام ولن يأمرهم الله سبحانه تعملون يأمرهم لأن يكرر الظرحية الوظومية مع أن الكفار والمجرحين كانوا يعترفون منه ولن يسألكم من خلق الجمعات يقولون لكن يقولون الترجم وتعيد على لكن هذا سلام ابن الكيم معناه تأذير لترحيج الظرورية ولأنك إذا الله هو الله وهو النار وهو المعصر وهو المانع وهو الوحيد وهو المدن وهو المدعش وهو المشهد وهو المغني وهو المغفر حيث هذا الإيمان يعني متعبت لا ترجى الى احد غير ولا تطلب من احد يعني لا تطلب من احدا سواه سرحانه وصعار جائع أعلم هذا مجلال باصل ومخالبة الشرق علماء الشرد والخلم جميعا العلماء الجديد عبدالله في الحظين كيف يتعلق هذا في بلال الله ومخالقة لعلماء الشرد جميعا للعلماء الجديد في الحظين لا úgyhogy szóval ez a nagyobb probléma, hogy ha a kereskedők <Sesszük> vagy a szíjra tűzölő ان التوحيد الغيوثية هو يعني ناسر عن التوحيد الروبوية ألغا إذا اعتقد ان الله هو المعتن وهو المانع وهو الضار وهو الناس وهو المسعد وهو المجكي وهو الرقيق وهو ما يجعل ما يجعل هذا يجعلك و لا تنزل إلى أحد الجوال سواء على ديانة كان لهم تكريرون بتوحيد فإن لم لكم تعلموا أنما أنزل بعلم الله تعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا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 maga a különleges hely. Hova a keresési útúrja? a célra, hogy szembenézzen a világ minden egyes dolgával, hogy a valami távol. a a يران في هذا النوع من التوثيق لكن في مستقلي اللغه هذا الزمان نحتاج من ان يطيران في هذا النوع من التوثيق وكما نقول يا الله كان مكاننا اليوم يشوفنا ممكن اليوم يعني يتراجع في هذا én a jelen szakaszban én én én a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek a szükségesek vagyok, hogy a a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a szükségesek vagyok, hogy a a szükségesek vagyok, hogy a ha semséges, ha nekem semséges, akkor én semséges vagyok. És ha én semséges vagyok, akkor én semséges vagyok. És ha én semséges vagyok, akkor én semséges vagyok. És wa én semséges vagyok, akkor én semséges vagyok. És ha én semséges vagyok, akkor én semséges vagyok. És ha én semséges vagyok, akkor észünk túl hűvös, a két tényezők együtt erősítik a tüdőt. A tüdőt. A tüdőt. A tüdőt. A tüdőt. A tüdőt. A tüdőt. A tüdőt. A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 مثل هذا شخص و هذا و هذا افتحيني عنه و أخلوكم على صفحة الجريعة و أدعوه للمشاهدة الأولى شخص وما أرجل ما ظل ما أسمى جواري عبيد عبد الله الجزاري هذا الوضع عاد النور من خريج هو أساس تأسيس الدولة خلنا نسأله تأسيس الدولة فلا بديه فلا هو انا في كل شيء في كل شيء انا بتكلم من مع عملاء اصحابنا الانين وغيرنا كلهم على ولا لا بس اعرف دي ولا في هذا جديد إلى ابغى هذا النوع من التوصيل وخصوصا هويه لا شك أيضا أنه أحد الوالد الوحيد له، ولا يكون العدم واحدا حتى نجد فيه حاجة واحدة، ولكن توحده غبية ما ذكره الله عز وجل في القرآن إلا في إلزام المسلمين بالطاعة، والذي وقع فيه النزاع والخصومة. بين, ال... بين النبيين والمسرمين عن محطرة الكرام وبين أمم الانديد هو التوحيد الغرورية لا توحيد الغرورية فتوحيد الغرورية يذكرون كيف نساء ثق يذكرون يسندان لأن المشركين يقلقون وهذا فحب لن يريد يقول يكون في التوحيد في توحيد أغرمه و هذا عبق لأنه يزوج بالجهر والحجر لا يؤمن بالجهر لا يؤمن بالخالح لكن إذا وزجل و من ولكن عوضه لا يؤمن بالغرمه و عوضه فهذا ينفصل من جهاز ولو يجعونه وإنما كما ذكره بالطحان ذكره وزجل وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ السماء ولا السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ ولا مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا ولا ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن بخير إذن الإيمان والآن تسرقكم أذوى سماع العزويل للأزارة صادق من سوجان السوجان الله تعالى أسم الله عليكم وعلى الله عليكم نقول لأهزنا السلمات في ذلك أنه يجب التسجيل على توجينه جزوجية لهذا العرص مع أكيرا من توجينه جزوجية هذا الظائل إلى العلماء أهزنا فالجلال الجدد محمد من أعطوها فدب على ابن القريب فدب على الإمان المجدد وتعطيب ربه بالله كان لكي طرع أبو جهل وأبو لحظ مثلهم لأنهم يطرون لتعطيب ربه بالله والصفاء لتعطيبهم هذا وتوحيدهم من منهية وحده فلا يقول أنا يترون به المجدون من يتعلم لا, لا. وعندما ما هذا المنهج هو من هم على المستعاف والسلام أنهم لا يدعون لتوحيدهم منهية لأنهم أعود ونجدون في الناس والتقاء وإنما يدعون لتوحيد المنهية ويقاعد الله من علامة لا Treat me like her, Reuel the monastery, The baptism of Sextus response, Versamine her, Whether you sais from what we ibrellt on like esseinking Ask the 사실, that I could have seen But have never watched enough of all of it and thishoкий First and強 site. Send now the coming or Şeyh Eminem Come only to the vine. ما قد على الناس هذا ولا ما؟ وينو حرصهم على الله ما؟ أنا كذب. من أثرت في توحيد على ولكن من أثرق في العبودية والأولوية فقد هي أثرق العبودية فلذا بصر أصل على المسترد الثلاث يلا يدعوني يا من لأنه هو التسييد المطلوب هو التسييد المطلوب الذي أمر الله أن ينسى جرس يا اليهنان ربض ربض الذي أمره بالجداء وأن يعبدون أمر بالجداء يات نعبد ويات نفتعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي ابو دوله ابدا له تصديق ولا لا هو اصلا هو فروضه دي انا لازم كذا يا جماعه لازم اتاكد منها كلها كلها ان تكون دي تصديق دول دي مشهوا هو طهارة لله ها لا انا ادعو في تبرك وطلبه انها قوه دي تجو ثاني انا عشان اقول ما الذي يصير بعد أن الله، في رأيك؟ إن يصير له وصية من الله، فسيكون له وصية من الله. لأن الله خلق الإنسان من خلقه، فكل شيء. واليوم الذي خلق فيه الإنسان هو صديق لله. ولذلك أود أن أدعو إلى صديق الله. كل حصل فيه الإنسان بين كل ربك يقول لقوم الناس قلوا يعفو الله ما قال اعترفوا هو بل قالوا يعفو الله لأنهم منهم فيها لكنهم يعفوهونا مع الله ليس خيرا تيدي نباعد هذا الخبر لأن فيهم مبليوها الآن ويقولون أن يفعل الناس حيث ويكونوا بذلك الرسول والمجيز يطلع يطلع الله الرسول والمجيز لقاء المجيز الله الرسول وَلَئِنْ تَأَلْتَمُ مَنْ حَلَقَ التَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَكُنْ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ قال بعض مسؤولين ااا منسلي سيرة غربية فقال لا من قال إن الناس اليوم في الجمال هذا عندهم بعض من بجانب الشخصية الغربية وكثرت في خط الغربي قال غلب قال نرى أنه على ظاهرة الناس إلى الشخصية فقال هذا لا أننا نكسر الجانب الشخصية الغربي فكان نرى إلى طرفة فهو جانء رغالي نبعوهم بلا تنفيذ رلوديه قال الله تنفيذ الرلوديه هو أكاس الشيخين بالعبارة هذا هذا صحيح حيث نسمع الآهل لهم ان الله خالق الخالق الراجق المهدي يومونه الدبق كده ان الله هو الخالق الراجق المهدي و هو خلق السماء خلق الله الله خالق راجق و نعم فهذا ما أدري، أدرى هذا فاقد ما هو اللي؟ إما ربنا ليه؟ فوتنا الله أحد رجليه ما خلقتنا أبدون يعني لو حنا هذا السائل ما إداري، هذا طبعاً بس هم السماعات كل هذا السينارس والأعمال في الهندوسية هذا اللي أنا أحبه دكتور ما سأقول Semmi ki a Allah. A دخل الى حدوثة جدا وفيها صبة صبيرة وفي طريق يوم السجل مساعة طولة يمسي الناس يحبع لعبه ويوكي ان يطول ان قرر فتا اكتب كل شيء قبر حاضر قلت الله لا أستطيع والله الا ازع هذا الرأسه فتكت الى عبودة فتا اكتب الى عبودة فأنا عمله اكتب الى حدوثة الى قالوا بلندخلوا كل خالقنا على ما لي، حجروه في طبق على السوار، خلصوا هذا المكان، فجداه جواه في النهر، خم القدر جوده، في النهر والقدر ما ما ما ما ما ما خلت ما حلق الله الله ما خلت الله الله هذا خذوه شاء الله شاء شر البديع في أحسن يوم مبارك لا في موعد هذا بس ترى في الأولين هذا النظام حتى تفهم إذا خذت أداء خلوه الله والله اصدق بالله كان هو يطلب والله لا عمره بده ينقل لي هذه مش عارفه شو بدي اقول ولا انت اللي مخالفه الكميرات تقول لي لا دغري منتبه المدخل اللي دغري ترد قلنا خايف لا حول ولا قوه الا بالله ها هذا الشيء maga semmilyen háború semmilyen a haláltakban a halálat, az halálat, Semua kalau sudah, semua sudah datang. Kalau sudah datang, itu sudah selesai. Allah kabulkan doa. Doa dijawab, memang akan terjadi. Mungkin juga jangan bersedih. Takut takutlah. Dia juga mesti ada. Kalau sudah datang, itu sudah selesai. Mudah-mudahan itu cepat. Siapa tahu. ولكن لحال أنا أدن يعني كان يرتين بأجلناك في أكثر دور بكتابات الله شعور بكتاب المعاصم خلق سلام الأسائرات لأن الأسائرات ألف مدولات وهدورة كل جنجل هورة وحيد المدول خلق ديناه في أبو جهر ولا نكر ما من الضهوض الضبارة وأن يؤمن على الضهوض فأفضل سليم أن يتبه لا تبحث <تصفيق> <تصفيق> عن الإسلام وأن الله تغني على الإسلام ولا من ولا نار لا بد من يرتباه التوحيد إليه ما تؤمن به وسأسر الجزء من تشجيع الهبية لا لأن هذا المصرح وذلك خدمه كلبردي البيان ان استطعت ان تصفه بشكل جيد فستقدر ان تصفه فكما استطعت ان تصفه اذن اجعلها حانته لي هذا السؤال لوطاله لكن ياسر اذا شرحت يظهر فله صفات ذاته فكثير الاشياء الخفاش يعني نمو الازهار ونمو اليابن ما انتم تقدروا ما هي هذه لو تم ذلك الذي قلت تصوير أفلام استفتاء يعني إن الله على عزه قال أجمع بعتبر مثلا إن الله قدرت ورقي وسروره كم هو تصوير أفلام استفتاء ما رفعه من الحزب كثير الناس كثير من الناس واللي قال يقول هذا الصورة هي من هذا الصورة ويصلون ما يهديك هذا اللي في في No, szájilhada, hát szóval ma, jaj, <خلاح> في لا تنازعون يا ولد السيدة، ولد السيدة، ماذا تقولون بمكان؟ هذا هو، فسألوهم الله هو، وأن الحديث يقول الله هذا الله من الأرجاء أني فعل هذا الاليه و عطى زل الله هذا التعليق الوامر يأتي استاذنا الدكتور الدكتور الدكتور فادي يكون لهذا السائل له انا في شركه يعني عندي عندي كليه طب جامعي في شركة يعني عندي عندي كليه طب جامعي و انا بتابعك يا دكتور فادي انا اعمل في شركه يعني عندي عندي كليه طب جامعي و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 على أجلال أجلال أجلال. الآن. أنت صغيرة هذا، أنا ما أستطيع أن أخالطك. كل هذا خلاص، كل هذا خلاص الأفلام، خلاص الآن، لما ترى يا الناس إلا أنا لا أن أخاطب الأفلام بدون مخرج ولا أحد. حتى لو شوهد حتى لو جدار أصل إلى بدل أفلام، هذا مثواي. يعني هذا أفلام حظاً، ما هذا أفلام، الحركة اللي حا حركتها خلص من الحرس بارك الله فيك خلص الحرس لا لا أنت قبل السجلة أشعلت هو لا من لنغائها قلنا ثم بارك ولا الله ولا تعصي عليها، أنت بشر الله لا لا الله ورجال هل هذا. لا، الله ورجال وأنا معه. لا في جدول توصل توصل على ال الم هذا التراثيين وهذا كثر من الناس كثر من أنا أعتقد بأقوى أنا أصنع هذا المخايف الأسعار المصرية بالدرجة الأولى ولا في أن أبدأ ببيع الخليج لا أبيعه من أنا سأعلمك الحقيقة،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 Szerintem hát csak azért, hogyha elszagolják, akkor szagolják, a legjobb. Hát ez a legjobb. Hát ez a legjobb. Hát ez a legjobb. Hát ez a legjobb. Hát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 حنساء يقيم الصلاة ويؤس الزكاة وذلك دين القيمة حسنا تعبد الوضياء لأترد من المصارى والهندوين بكل الأمم لا أترد من المصارى والهندوين حسنا السلام وآخر الوضياء تعبد هذا ها؟ ما يسافر هذا البردية أو أخذ من تبع إلى فرسي. لماذا؟ هاي على خلاص، لا يصير أخذ مني. لا ما هذا؟ والله لا خارج الدماء. لا لا في هذا. خطأ منك. أنت تقول أنت هذا ترجع تطلع أبى من غير أكل كتر أكستال كتر من أكتر من غيره. هذا بس أقول له لا أتكلم بس أقول له يا أخ. من القرآن ها يبين لي Hát, csak azért nem bízok aholnál. Hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, لا في أرض هذا، إنهم كانوا غيظين لهم لا إله إلا الله ويسجدون. آه هذا هذا يعني وأثرنا في القرآن الكريم أثر الله. أثر وذلك لنراه في النهار نهار في النهار في النهار اكثر من مره اكثر من مره اكثر من مره لنذكر من نذكر من نذكر الله كثيرا كثيرا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Mondtam, hogy nem érdekel, hogy hol van. Ha a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 ها؟, ها؟ والله أنا جاني بكل ما في الهدنة، أنا أنا جاني الله هذا الله عاجب، ودلي رفضوه، والدار عز وجل غاية في الدل رفضوه، فاجتهدوا، الأمة أنا بيعطي الله هذا فاندهبر الله ربنا الله، الله على وطلبه سماعكا للتبار إليه مع الله مع الله الخلي ورده أيضه سفر خل بالهواق وإليه يلبسون على ناس لا ترده الجنة ويوجده الله ويوجده أخرى لكن سيقوم بيور جبار ايه أطمعهم مكثب في الجنة هذا سماعك وطعاً وهم أجراء المراحل، وإذا خسر الناس كان لهم أعداء وكانوا يعبدون كافرين، ها جاء الأجراء ونقطفهم، هذا الأندل، فاس هذا، ونقطنا، فقولنا نقولنا مثل مقتلين، ونتغلون، لا نوجد. وَلَاوْتَنُّغُوا مَتَّبُوَعُهُ لَهُمْ وَيَرْمَرْ قِيَامَةِ يَقْطُرُونَكُ بِالْشِيْكُ سَنُّهُمْ فاعتبرت دعائه تركاً بالله أعلم عليه الله أعلم أن دعائه لا تركاً وكفاً لكن يكفاً أعلى الله أعلم أريد أن تأخذها لأقول وَلَاوْتَبُوَعُهُمْ فَلَاكُ ما أنا مسلم أنا متقرب متقربين ما لو وقف إجاني عند قدر المريض فيه يخلق بن سدره إن الله لا يسمع أبو جنابك الله ما لا يقدر هذا النجاع بأنبياءه وأبواءه السابقه يعني إجاني كفر إن كفر هذا جناب لا يسمع أبو هذا فالجناب لا يسمع أبو يجعله يستنعه يجعله كتنة كتنة. يوم في أتبع. أتبع اللي أتبع. أتبع. أنا ما بفكر فيك، ولا ما ترينا الله، أكيد، لا من المتاع الناس وطقوس إدارتهم. يا أخي أنا راح أطلع على كل الناس، راح أطلع على كل الناس، الله، كده ما كنت بقول له mert már tudtad, én már tudtam, hogy ez nem. Azt de ő hogy ez nem. Ezért a nyomában, hogy ez nem, nem tudtam, hogy ez nem. a hogy az nem <mess ederim> az <Midwest> What are you to كنت من <تصفيق> كان يعترف الألم السؤولية الذي جاء من أسجاعه والمستدونه فوقه الإنسان عليه النور أمود الحراس والسلام هو ترفض والأنا الفئة من يجيع الاößيل ولوقف فلا تاريد ال آكد وانأخج الملسى الشفافين من كان بإحرمها والأوال 2030 فأنت من الرؤك ين OC أغลعنه و يحد على نظر عنه الظلام وأؤلس القدس فتشوا على السلطه ولكن هو ولا بيع على السلطه فكانت فكره عن هذا هonders عِنط ا�جّال <سؤال> اليمنون وليس د هي هتكون انّث heutال الآ unconditional وليس حبا كلا وبالنّه عص Truそして أنّثore有 من pada eg من الله وما كبيران أنّ أخذ إنّا أخر يأنفوت الله وضا يحدーツ الله وضا يؤ الله الله الله الله ahol a világban a legjobb emberek találkoznak, ahol a legjobb emberek találkoznak, ahol a legjobb emberek találkoznak, ahol a a legjobb emberek aztán ragadni látni a tájat, mangetni a belépést,